أربعة، استمع الجمل وصل بين المجموعات ثم قرأها اشتريت الملابس الجديدة أحمد صغير اليوم عيد الفطر لكنه لذلك لأن نزور أقاربنا نصلي صلاة الجمعة يصلي صلاة العيد مع والده في المسجد دائما. عيد الفطر بعد ثلاثة أيام،